أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم لا يقولون من القول وزورا وإن الله لعفو غفور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 وبِالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا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 ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا, أدنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم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 خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى, من ذلك ولا, أكثر ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبعهم بما يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك, حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا بنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبأس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجو بالإثم واللعذوان ومع صيّت الرسول وتناجوا بالبر واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما نجوا من الشيطان ليحزل الذين آمنوا وليس بضال شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجال فَسَحُّوا يَسْتَحِلّ الله لكم وإذا قيل ان شذو فإن شذو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير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 وفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله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 لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم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 إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لاغلبن أنا ورسلي إن الله قويٌّ عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حدا الله ورسوله ولو كانوا or their sons or their عشيرتهم or كتب في قلوبهم their sons بروح منه wrote كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات ويدخلهم جنات تجري من تحت هل أنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون